إلى ربك كرحا فملاقيت فأنا من موتي كتابا بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسمورا وأما I won't find her والليل وما وسقى والقمر إذا اتسق لا تأكلون طبقاً طبقاً فما لهم لا يؤمنون وإذا Mmm. -hmm.